بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذلزلت الأرض زلزالها إذا ذلزلت الأرض, الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يحذر الناس أشتاة ليروا